اتل الله تنكروا افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واتارا في الأرض فما اغنى عنهم فما غنا عنهم ما كانوا يكذبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يتهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده